ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا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 وَكَانَ الإِنسَان جُولَا وَجَعلنَ الليلى وََّهَا رَآيتَينِ فَمَحَونَ آيَةَ الَِّْ وَوجَعلناَا آيَةَ النَّهار مُ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 وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عليك حسيبا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 كلُا النُّ مُِّهَا أُولِ وَهَا أُول مِنْ عَطائِ رَّك وَم كَ عَط أُ رَبِّكَ, ربك مَحظور أُظُرركَفَثَّناَا بَعضَهُمْ عَ وللakhirati akbar darajatn wa akbar لا la tajal ma'a allahi ilahan akhar la tajal ma'a allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة فيناسا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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا عَلَىٰ آدَابَارِهِمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نجوا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 دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها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 واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا افا امنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم فَيُرْسِل عَلَيْكُم قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ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 وَإِن كَذُ ل يَسْتَفِ الزّونَكَ مِنَ الأررضِ لُِقْرجُوكَ مِنْهَا وَإذ لَا يَلبَثُونَ خلِلَ فَكَ إِللاا قَللَ سُنَّتَ مَو قَدَأَسَلْنا قَضَ لَكَ مِروسُ لِنَا وَل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 وَلُونَزّلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَرحْمَةُ للِمُؤمنِنين وَلَا يَزيد الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَوى وَإذَا أَنْ عََّا عَلَ الإِسَان أَعرضَ وَنَ آابِجانَانِ بِهِ وَإذاَا مَسَّهُ الشَّرُّ كََ يَأسَ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 قُل انِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبعض ظهيرا وَلَ قَدِ صَرَّّفْناَ لَِّاسِ فِي هذا القُرآانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍِ فَأَذَا أَكثَر النَّاسِ إِللا كُفُورَ وَقَالَُّؤ مِنَ لَ حََّ تَفجُرَ لَنا مِنَ الأررضَ دُوع أَوْ تَكَُ لَكَ جََّةُم مِن نَخِيلٌ وَعِنَبٌ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ أَوْ ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إلا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا لَّنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ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 أَلَم يَرَو أن اللهَّ الذيذ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ قادِهُ على أي يَخْلُقَ مِسلَهُمْ وَجَعَلَ لهُم أَجَ ل رَيبَ فِي وَجَعللَ لهُم أَجَ ل رَيبَ فِيهِ فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِللاا كُفُور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 بَصَائِرًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا ثَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مَكِثٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِن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 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سبيلا وَقُلحَمْدُ للِلَّهِ الَّذ لَم يَاتَّخِذ وَلَدَ وَلَم يَكُلهُ شَرِيكُم فِيمُلكِ وَلَمْ يَكُهُ وَلّم مِنَ الذُل وَلَمْ يَكُلهُ وَلم مِنَ الذُلِّ وَكَِّره